إِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ كِتَابًا لَّمْ يَكُن لا نَفْسِهِ عِوَجًا قَيِّمًا بَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ وَسجعَلُونَ رِزقَكُم أَ نكُم تُكَذبُون فَلَ ل إذَا بَلَغَت تُقُم وَآ تُمحينَ إذٍ سوَظُرون وَنحْن أَقَهُ إلَجِ مِنْكُم ولكن لا تبصرون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 وريحان وجنة نعيب وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك مِنْ أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالحين ظلم حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض